لِكُل لَعَلَّكُمْ تَسْتَفُونَ أَيَّامًا مَّعْذُودَا ثُمَّ كَانَ مِنكُم مَّرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ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 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا جَاءَكَ أَلَكَعِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وجب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرصدون